زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لا تبعثن ثم لتنبان بما عملتم وذلك على الله يسير فامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحيم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 نبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن واحصل العده